الله ش ر ك ب ر الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ن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 ل يضرب ابن مريم مثلا إ ذ ا قومك منه يصدون وقالوا أ الهتنا خير أ م ه ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل هم قوم خصمون إ ن هو إ ل ا عبد أ ن ع م ن ا عليه وجعلناه مثلا لبني إ س ر ا ئ ي ل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في ا ل أ ر ض يخلفون و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ولما جاء ب البينات قال قد جئتكم ب ا ل ح ك م ة و ل أ ب ي ن لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن إ ن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب ي ه م ن أ ل ي م هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إ ل ا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آ م ن و ا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا مسلمين و د خ ل و ا ا ل ج ن ة أ ن ت م و أ ز و ا ج ك م تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب وفيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وفيها ما تشتهيه ا ل أ ن ف س وتلد ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون وتلك ا ل ج ن ة التي أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون لكم فيها ف ا ك ه ة كثيره منها تاكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خ ا د د و ن لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م بالحق كارهون أ م أ ب ر م و ا أ م ر ا ف إ ن ا مبرمون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 وقيله يا رب إ ن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر الله أكبر